بإذن الله وقتل داود جل وتَوَأَّتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِنَّ سَبَعَهُمْ بِبَعْضِهِمْ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تَلْكَ آيَاتُ تَذْلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ